موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم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 من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن عليما أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من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 واستغفر الله واستغفر الله ان الله غفور رحيم